ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ وما أدرى كما علميون كتاب مرقمون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رقيق مختون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 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنا أولئك لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون